الاكس وانا مولاي ضريح بصف الحسين وضريح بمكه لكذا اذا صاران ضريحين ها ها فوق عزمه فوقه طهره قلت اصدق قلبك ودمه ناره وحق خدر علو عزمه فوقه طهره قلت اصدق قلبك ودمه ناره قلت مرتد بالعيون يا على الحضره تكفور قلت مرتد بالعيون يا على الحضره صف الحسين ضريح بمكة لك اذا صارن ضريحه لك سوينا مولا صفى الحسين ضريح بمكة لك اذا صارن ضريحه اجي لك ويال طيور وقوف لهفه وانزور اجي قلب كل قلب حاقد مراره والله قلب كل قلب حاقد مراره حق حدا العلو عزمه فوقه قلت اصل قلب وذفه ما ناله حق حدا العلو عزمه مرقد في العيون يا على الحضره في العيون يا على قابت مساره ولك حب يا الحسن ثابت مساره هي هي هي اقدره روح حاسه ولا عنك بعدني تسد ما لبد ما بعد ما يوم نسا تسد ما لبد ما بعد ما يوم نسا شرار شراره البينه ما تطفي الشراره الشراره البينه ما تطفي الشراره وحن حداه علو اسمه ابو قاره خلت اصل قلب يا خي دار حلو عزمه فوقا لك اصطال قلبك فوقا منى لك مرتد بالعيون يا علي الحضره لك فوق لك غالب القصر بدماني ولك يا الحسن مولا غرف حبك خذانا يضل ولك يا الحسن مولا غرف حبك خذانا اجينا لجبرك الطوف وقد ما نعرف الخوف اجينا لجبرك الطوف وقد ما نعرف hasad da rutu mesara elaka ya hasad khafat mesara hay hay البعد يا ابن الحسن طال يمتته علينا نريدك تاخذ بثا انس جدك ولينا بعد يا ابن الحسن طال يمتته علينا نريدك تاخذ بثا انس جدك ولينا يا مهد ظهر نادي وسكت عيوننا عليه يا مهد ظهر <تصفيق> البعد يا ابن الحسن قال انت غاره الله يا ابن الحسن طال انتظاره وحق <تصفيق> حدر التوزيع وال الصوتية الصوتيه ابو مؤمل الخادم وعلى الخادم اداء عارض ود الحسيني ابو مؤمل الخادم الكلمات الى الشعر الحسيني المبدا هاني الكعبي الاشراف العام والإخراج الصوري حيدر العلامي